الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له والشلع لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأجعل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فمازلنا مع كتاب السياسة الشرعية الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والليلة بإذن الله تعالى مع الفصل الثامن وهو الكلام على الولايات والولايات جمع ولاية والولاية بالكسر بمنزلة الإمارة وأما الولاية بالفتح فتقال في النصرة او في النسب والمراد بالولايات هنا اي الامارات التي يتولاها الامراء فينظمون بها شؤون الرعية كما يتولون بها رعاية مصالحهم ومعاملتهم وسائر شؤونهم من أمور الدنيا وأمور الدين هذا هو المراد بالولايات لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فقال شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم نعم يقول شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين لأن ولاية أمر الناس بها صلاح الدين وصلاح الآخرة وكما قلنا في أول الكتاب إن المقصود من الخلافة سياسة الدنيا بالدين والمقصود من الولايات مرعاة مرعاة مصالح الناس، وذلك بمرعاة دينهم أولا وما لا يصلح به الدين كالقسمة قسمة الفيء والمال ونحوه يعني هذا وذات ولذلك إذا كان الإمام عادلا وقائما بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه كان أعظم الناس أجرا ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل على رأس هؤلاء وقوله فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض هذه حقيقة ملموسة ومشاهدة ان بني آدم يحتاج بعضهم الى بعض وتم اشتهر ان الانسان مدني بالطبع او الانسان مدني بالطبع وهذه العبارة تنسب الى ابن خلدون والناس لا يعرفون أحدا قالها قبلهم حتى قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله هذا هو المشهور عند الناس ولكن ابن القيم قالها قبلهم لكن مع وجود الحاسب الآلي وجد أن هناك من قالها قبل ابن القيم وقبل ابن خلدون فوحيان التوحيد قالها وهو قد توفي سنة أربعة يعني قبل ابن القيم أربعة قرون. قالها ونسبها للأوائل. إذ قال وقد قال الأوائل الإنسان مدني الطبع. الإنسان مدني الطبع. ومعنى ذلك أنه لا بد له من الإعانة والاستعانة، لأنه لا يكمل وحده لجميع مصالح لابد له من الإعانة يعين غيره ويستعين بغيره لأنه وحده لا يستطيع أن يكمل مصالحه ولا أن يستقل بحوائجه ما يستطيع أن هو يكون وحده قائما بما يحتاج إليه ومثال ذلك رغيف الخبز الذي تأكله هذا الرغيف لو تدبرت كيف يصل إليك لو وجدت آلاف الأيدي قد تعاونت حتى يخرج إليك بداية من الزارع الذي ألقى البذرة ومن العامل الذي أجرى الماء ومن الذي راعى الزارع حتى كبر ثم الحصاد ثم الطاحن ثم النقل ثم بعد ذلك من الذي صنع هذا المصنع الذي يطحن هذا الطحين الى اخره تجد الاف من الايدي تعاونت حتى يصل هذا الرغيف الذي لا تستغني عنه ابدا تجد الاف من الناس وصلوا استعاونوا على ذلك حتى يصل هذا الرغيف اليك فالانسان مدني بطبعه واذا كان مدنيا بطبعه إذا لابد له من اجتماع وإذا كان له أن يجتمع مع غيره فلابد أن يكون هناك رأس يرجع إليها الناس حتى لا يختلف وهذا الرأس هو ولي الأمر أو الأمير أو الرئيس أو نحو ذلك مما يسميه الناس استذل شيخ الإسلام تيمين رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم وفي رواية لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الارض الا انمروا عليهم احدهم اما الرواية الثانية فهي رواية ضعيفة قطعا لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الارض الا انمروا عليهم احدهم هذه رواية ضعيف واما اذا خرج ثلاثة فليؤمروا احدهم هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله ومن الناس من يضعف لكن الفرق بين الرواية الأولى والثانية قول صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم هذا وإن كان ظاهره الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد يحتمل الند وهذا ما قاله كثير من العلماء لكن الرواية الثانية توجب ذلك وتجعل ذلك واجبا فشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يستدل بهذه الرواية الرواية الاولى وكذلك الرواية الثانية ان هذا اجتماع اجتماع صغير وثلاثة ولا بد لهم من رأس ولابد لهم من امير حتى لا يختلفوا وحتى تتم مصلحتهم في سفرهم ويصلوا الى حاجتهم بدون اختلاف فإذا كان هذا في الاجتماع القليل فمن باب أولى أن يكون في الاجتماع الأكبر فالأكبر فالأكبر وهكذا نعم يقول الشارح رحمه الله يقول رحمه الله لا قيام للدين إلا بها وكذلك أيضا لا قيام للدنيا إلا بها قال لكن أهم شيء هو قيام الدين وإذا قام الدين قامت الدنيا وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لا بد أن يؤمر أحدا عليهم ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون امير ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له ولهذا ينكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم حتى لو كان الامراء فساقا او لهم معاص عظيمة او لهم ظلم فان طاعتهم واجبة والخضوع لامرهم واجب الا في شيء واحد وهو ان يأمروا بمعصية فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاع لكن مهما فسقوا في انفسهم وظلموا الخلق فان الواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم لما يترتب على منابذتهم وعسيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة وهذا طبعا كما مر بنال أهل الأهل السنة والجماعة لأن طاعة أئمة الجور خير من الخروج عليهم لما يترتب على الخروج من مفاسد عظيمة وقد يقول ذلك العلماء بناء على انهم سمعوا ذلك من مشايخهم ولكن من جرب ليس كمن قال يعني احنا رأينا في هذه الايام ما يدل على صدق كلام العلماء وان كنا نصدقهم من قبل رأينا هذه المفاسد التي لم تنتهي ولن تنتهي الا ان شاء الله تبارك وتعالى وذلك بسبب منابده الحكام نابذ فريق من قبل والان ينابذ فريق وكلما كان هناك حاكم ينابذه جماعة من الناس لماذا لانك ارسيت قاعدة وهي جواز منابذة الحكام وجواز التظاهر وجواز الاحتجاج فانت ارسيت هذه القاعدة فذق اذا كلما جاء رجل خرج عليه جماعة من الناس وطالبوا باسقاطه وهكذا فلا يستقر امر الناس بمثل هذا بل تزداد المفاسد يوما بعد يوم نعم قال فلا بد من امير ولا بد من امراه ولا بد من اعتقاد امراته وانه واجب السمع والطاع قال تصور ان يكون امير ليس له امراه بمعنى انه ليس قادرا على الامر والنهي والتوجيه والتنفيذ يضيع الناس اه يعني زي اللي احنا فيه ذا الان هذا هو الان ومراء ووزراء وشرط ومحافظون ولكن ليس لهم أمر نه. كل من أراد أن يقول قال ومن أراد أن يفعل يفعل والناس صاروا في فوضى وذلك لأن الناس رأوا الخروج على الأئمة ولأن بعض الناس زينوا لهم ذلك نعم قال لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابذ ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة بل هذا شر كبير ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا فرعا حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في صحيح الإمام مسلم. وبعض الناس يقعن فيه لكن على كل حال هو في صحيح الإمام مسلم وسواء كان معلونا أو غير معلول فليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تزيين ضرب الظهور وأخذ الأموال للولاة وإنما هذا على سبيل المبالغة في ظلم ولاة الأمور ويغني عنه قول عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة بيعلن النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليهم والأثرة تشمل كل ذلك أن يستأثر الأمير بالدنيا لنفسه أو لنفسه ومن حوله من حاشيته وأهله فهذا يدخل فيه لا شك هذا الظلم الذي يتكلم عنه هذا الحديث ولكن السمع والطاع والصبر على جور الأئمة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر نعم قال فالمسألة مهم مهمة جدا الامرة لا بد للناس من أمير ولهذا قال السفاريني رحمه الله ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام الأمة ليس لها غنى عن إمام يطاع وينتفل أمره طبعا هذه يعني أيضا من عقيد أهل السنة والجماعة وهي وجود تنصيب إمام للناس ولا ينكر ذلك أيضا إلا مكابر يعني تذكرون بالأمس قول بكر بن أخت عبد الواحد أن الأطفال لا يتألمون كذلك الذي يقول يجوز للناس أنهم يبقوا بدون إمام هذا قاله بعض المعتزلة قاله بعض المعتزلة كالأصم قال القرطبي وكان عن الحق أصم لكن انت تسمعه انت في مثل هذه الأيام من الناس يدعون السلفية ويقول لك يجوز نحن نبقى من غير إمام يقول هذا متى؟ عندما تحتج عليه وتقول إذا كان لا بد للناس من إمام، وصار المسلمون الآن مغلوبين، ولا طريق اختيار الإمام إلا بالطريقة المخترعة الغربية التي لا نؤمن بها وهي طريقة الصناديق، فنقول لا بد أن نحن نذهب كما أفتى أمتنا، ولا بد أن نحن ندلي بأصواتنا. ونحن كارهون لذلك عسى الله عز وجل أن يغير ما نريد تغييره أو عسى الله عز وجل أن يدفع شيئا من الضرر لكن هؤلاء يقولوا لا, لا تذهب سيب الدينة وهذا طبعا شيء لا يرضى معاقل إذا كنا نقول لا بد من إمام والآن الطريقة الوحيدة التي بين ايدينا ولا نستطيع تغييرها هي طريقة الاقتراع في الصنديق اذهب او لا اذهب العقل يقول اذهب كما قال اهل العلم والشرع كذلك يقول اذهب وكن بذلك ناويا نية خالصة ان يغير الله تبارك وتعالى بك ما تراه من مفاسد, من مفاسد. او ان انت تقلل الضرر الذي يمكن ان يقع على المسلمين اذا اخترت مثلا رجلا فاجرا او تختار رجلا برا يعني انت لو تركت الان اختيار وصار لاهل الفجور الغلبة ونصبه فاجرا تجلس انت في بيتك تنتظر التغيير الذي ترضاه انت وتتمناه بدون تدخل منك هذا لا يقول أيضا عاقل إذا هذه امور لا بد من الإحاطة به لا بد من الأمير ولا بد من طاعة الأمير ولا بد من السمع والطاعة ولا بد من الصبر على جور أئمة ولا بد كذلك من المشاركة وعدم التخاذل بحجة أن هذه أنظمة كفرية وشركية ونحو ما نسألنا قال رحمه الله وقوله إذا خرج ثلاثة في سفر ولا يحل لثلاثة أن يكونون بثلاث يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى لأن المدن والقرى لها أمير خاص من قبل ولي الأمر فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير، لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلا بد لهم من أمير، وكذلك إذا كانوا في فلات من الأرض كبدو رحل مثلا يجوبون في هذه الأرض لا بد لهم من أمير وإلا لضاعت رواحلهم وفسدت. قال المؤلف رحمه الله. أوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روى إن السلطان ظل الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان قال والتجربة تبين ذلك أي نعم يعني بقية كلام الشيخ الإسلام تأمير رحمه الله فأوجب صلى الله وسلم تأمير الواحد أوجب هذه بناء على الرواب ثانية نية لا يحل فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر يعني هذا اجتماع قليل واجتماع عارض عارض لماذا لانه خرج عن الامارة في الحبر فلا ينبغي ان يكون في السفر بدون امير تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع يعني اذا كانوا ثلاثة طيب من باب بأولى اذا كانوا عشرة من باب اولى اذا كانوا قرية او كانوا محافظة او كانوا امة فلا بد لهم من امير ولان الله عز وجل اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة وإمارة هذا ايضا يحتاج الى القوة ويحتاج الى التنظيم كما مثلا في السعودية مثلا عندك ولاية الحسبة فهذه لو تركت هكذا بدون إمارة لوجدت فسادا كما نجد مثلا في بلادنا احيانا اندفاعا من بعض الناس في مسألة الامر المعروف والنهي عن المنكر فيفسدون وهم يريدون الاصلاف كالشباب الذين قتلوا شابا مثلا وهم يأمرونهم بالمعروف انهونا عن المنكر منذ سنة تقريبا في مدينة السويس ونحو ذلك بما حدث في بلدنا لماذا؟ لأن هذا خرج بمفرده ولعله يكون جاهلا لا يعرف الضوابط التي وضعها العلماء وهكذا فكل هذا يحتاج إلى إمارة وكذلك سائر ما جبه الله عز وجل من الجهاد والعدل ونحو ذلك فالجهاد يحتاج إلى إمارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الصراية كان يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اميرا بل ربما لو غلب على ضمنه ان هذا الامير قد لا يكمل الوقع وتتم الغزو على يديه يقول ان مات فلان ففلان وان مات فلان ففلان كما قال صلى الله عليه وسلم ان مات او مالش ما مات ان قتل من قتل عبد الله بن جعفر فزيد فينقتل زيد فعبد الله بن رواحه ومع ذلك الثلاثه قتلوا هل وقف المسلمون يشاهدون عدوهم بدون ايمان او اماره لا اناروا على انفسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وذلك يعني انهم كانوا يعلمون أن إمارة الجيش لازمة، وأنه لا بد من ذلك. نعم. قال الشاعر رحمه الله: كل هذا حق، أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمعة والأعياد إلا بإمام تعتقد إمامته ويطاع بالحدود الشرعية، لأنه لولا ذلك لكان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من يقيم الحج والجهاد، من يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما اشبه ذلك يعني انت النهاردة كل اللي عايز اعمل حاجة بعملها في واحد هنا عمل مغسلة عربية على الاسفلت مش مكفي كده النهاردة بيعمل مظلة على الاسفلت والله مظلة كبيرة تقريبا تلتين متر تقريبا يعني تقليش عن تلتين متر على الاسفلت ولا عندك أعمله ليه لأنه ما فيش رادع ما فيش رادع مش واحد يأمر وواحد واحد ينهى وأنت لو ذهبت يا تأمر أو تنهى فكون نفسها عظمة فغياب الولاء وغياب الأمراء في مواقعهم التي أنيطت بهم وعدم قيامهم بتحمل مسؤولياتهم التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليهم هذا من غش الرعية وهذا فيه فساد للعباد والبلاد نعم كذلك مسألة ناب. عامل بتريني السجائر وكاتب اللي يقولي السجائر حرام واضربه في النقل. مش هنقول له حرام <تصفيق> ليت... ليتهم يبيعون السجائر فقط لهم يبي... يبيعون فيها المخدرات مش حد في العالي دي بتبيعنا سجائر بس نعم <تصفيق> آه ال... ال... كل بترينيات دي كل لها من أولى لأخيرها بتبيع المخدرات بتبيعوا البنجو فيها 24 ساعة خدمة ليلية شغالة. تقول ليه تفكر واحد عاد الشني بس عاد بس فيها ربع جنيه. كلها بتبقى مخدرة. قال لو كان الناس كل على رأي لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون فلا بد للأمة من إمام على كل حال. هذا وجب يعني يجعلنا نقول إن مسألة معرفة دخول شهر رمضان وخروجه. لابد ان يجتمع الناس فيها على قول واحد وهذا ما اشار اليه الشيخ الالبان رحمه الله مع انه يرجح قول الجمهور في هذه المسألة وهي مسألة ظهور الهلال في بلد من بلدان المسلمين يؤجب الصوم على سائر البلدان يقول ولكن حتى يجتمع الناس على ذلك بد لكل قطر من الاقطار ان يتبع امامه حتى لا يكون هناك اختلاف. هذا ينبغي أن يراعي. حتى لو أخذت أنت بمذهب يخالف مذهب الناس، فاكتم ذلك ولا تعلنه لكن بعض الناس أندام حب المخالف. يعني إذا رأى ذلك، يمكن يعلنو ويعمل خطبة جمعة، يعمل درس عشان يخلي الناس تخالف حول الحكومة. فلا بد من المخالفة، هو حياتهم مبنية على المخالفة. ما يعرفش يعيش الله ما يظهر المخالفة نعم أيه احنا نقول تكتم انتهى وخلاص تكتم لما لا تعلن وتشغب وتقلب الناس هذا لا ينبغي يعني شوف الشيخ الألباني رحمه الله من أكثر الناس تشددا في الأحكام الشرعية ويأخذ بظاهر الدليل ومع ذلك يقول هذا يعني يقول لأن أن يجتمع الناس ويجتمع المسلمون على هذا المذهب فينبغي لكل قطر من الأقطار أنه يتبع إمامه في هذه المسألة حتى يتفق الناس فيها بعد من أجل ماذا؟ من أجل المضرة التي ممكن تحدث وحدث كان الناس تبقى في صريمة والناس بتعيد، عملينا نعيد لوحده، عملينا نعيد ويدعو للعيد والأبتعال نعيد قال ورويا أن السلطان ظل الله في الأرض لأن الله يظل به عن الفتن والشرور قال وأما القول الثاني يقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان فهذا سبحان الله يعني قد يبدو بعيدا لكنه في الواقع قريب هذا كلام بعض السلف وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام بعض السلف ان ستين سنة من امامة سلطان جائر خير من الناس من ليلة بلا سلطان يعني المقصود من ذلك ان المفاسد التي تترتب على ولاية هذا الظالم وان طالت ولايته هذه المفاسد لا تقارن بمفسده تكون في ليلة واحدة ليس فيها سلطان الناس يفعلون فيها ما يشعون لا واحدة ممكن توازي او تزيد على مفاسد ستين سنة من الظلم والجوش وانت مثلا احنا كنا في ظلم وجور. لكن قارن الظلم والجور على مدار تلاتين سنة مثلا او اربعين سنة او ستين سنة وقارن المفاسد التي وقعت خلال سنتين قارن هتجد ان هذه المفاسد اعظم بكثير طيب انت الان هل حصلت مصالح حصلت مصالح ولكن ضئيلة جدا هذه المصالح ضئيلة جدا وانت عندما تقول ذلك ينبغي ان تكون منصفا احنا لا نقول مثلا رحم الله فلان ورحم الله حكم فلان لكن احنا بنكلم على كلام العلماء هذا كلام العلماء انت الان في مفاسد لا اول لها ولا اخر يكفي هذه الدماء التي اريقت والتي تراق يكفي ان السلاح الان لم يعد مطوى ولا سكينة ولا سيف السلاح الان سلاح ناري يقتل كان الان زمان يعني كان لما واحد بقى معه خرطوش وقولك ده فلان ده معه خرطوش نهاردة خرطوش ايه ده لك معهم آلي ومدلة 2013 ومش عارف 2012 ومش عارف وانواع بقى حالات بقى واحد نهاردة بقى فاكهة يقول لي والله يا عم الشيخ اللي كلها شاريين السطرات اللي هي واقية للرصاص قلنا احنا كنا زمان ما نعرف ان السطرة دي بشاشها للرئيس الجمهورية النهاردة كل عائل جاء بسطرة اللي هي واقية للرصاص دي الله واحد تعال فاكها بقول لي نهاردة فاشي بها ربنا يتولانا يعني برحمته نعم قال لان ليلة واحدة بلا سلطان فوضى كل يغير على من دوني ولهذا قال ابن المبارك وقد مر بأحد الخلفائي فقال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول وهل أفسد الدين إلا الملوق وأحبار سوء ورهبانها وأحبار سوء ورهبانها قال وهل أفسد الدين إلا الملوق وأحبار سوء العلماء ورهبانها العباد ثلاثة فلما هم به قال أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا هو الذي يقول البسيط لولا لو الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا قال هكذا يقول قال نعم قال الآن رضيت عنه فتركه قال وهذا حقيقة لولا لو الخلافة ما أمنت السبل ولكان الضعيف نهبا للقوي ما أمنت ولهذا الس... نعم. ما أمنت السبل, السبل. لولا الخلافة ما أمنت السبل ولهذا ولكان الضعيف نهبا للقوي ولهذا ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان يصير الناس فوضى وهي ليلة واحدة الله المستعان ويكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التجربة تبين ذلك وهذا فيه فائدة وهو أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف نجد في اشراط الساعة احاديثا قبلها كده سطرين قال الشيخ الاسلام ده يعني امراء الصوفية ومن اشبه فكل طائفة لها امير شيخ الاسلام يريد الإمرة العامة ولهذا كلامه الاول في السفر ومراده بالامرة الإمرة العامة نحن الان في بلد إذا لم يكن عندنا امير لم تستقب لنا الحال يعني كلام الشيخ الاسلام من رحمه الله من اول ما قرأنا ان الناس لابد لهم من امير ليس مقصود شيخ الاسلام التيمية ان كل جماعة يكون لها امير ولكن الشيخ الاسلام التيمية بيتكلم على السياسة الشرعية وعلى ولاية امر الناس فيدلل بذلك على انه لابد من إمارة. وهذه الإمارة هي الامارة العامة وليست الامارة الخاصة امارة الجماعات او الاحزاب او الطوائف يعني هذا ينبه عليه الشيخ ابن تايمين رحمه الله ثم يقول بعدها ويقول الشيخ الاسلام تايمين رحمه الله التجربة تبين ذلك نعم قال نجد في اشراط الساعة احاديث اذا نظرنا الى سندها وجدناها ضعيفة لكن اذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع يشهد لها فهذا مما يدل على أن لها أصلا وما قاله شيخ الإسلام عن التجربة يعني أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيها يحدث فساد عظيم تبين ذلك قال المؤلف ولهذا كان السلف نحظركم سأ... قال سؤال ذكرنا بأن السلطان لا يطاع في معصية الخالق وذكرنا بأنه إن ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا فإننا نطيع مع أن ضرب الظهور وأخذ الأموال من معصية الله الجواب هو الذي يفعله الآن هو الظالم والحق لنا فلنا أن نسقطه أي نسقط الحق طاعة للرسول وإسقاطها وعدم منابدته طاعة لله ورسوله وهو ظالم سؤال لو نابدناه لأطعنا الله لأننا لم نطعه في معصية الله الجواب لا هو مصلة علينا لكن لو قال للناس اشربوا الخمش نقول لا سمع ولا طاع أما كونه يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء هو مأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن نصبر عليه فالجهة منفكة يعني هذا الإمام أو هذا السلطان أمر الله عز وجل بالعدل فجار أمره الله تبارك وتعالى بالإصلاح فأفسد امره الله تبارك وتعالى بالنصح فغش يبقى اذا هو لم يقم بما اجبه الله تبارك وتعالى عليه وانت امرت بالسمع والطاعة والصبر. اذا كان هو لم يقم بواجبه فقم انت بواجبك هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله سؤال ما تقول في من يقيم في بلاد الكفر لتجارة ونحوها المقيمون الآن ألا يجب عليهم أن يجعلوا لهم أميرا يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافاتهم ويقضي بينهم حتى لا نقط تقريبا حتى لا يختلفوا أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس وأما بالحكم العام فلا لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا وينابذ الدولة لا يجوز لأنه يلقي بنفسه للتهلكة أفهم كلام يقول لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا كما أنهم يجعلون مفتيا مثلا ثاني يقول الشيخ رحمه الله لو جعلوا اميرا على ان يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا وينابذ الدولة لا يجوز يعني لا يجوز نسل مجموعة من الناس في امريكا في المانيا كذا يقولون نحن نطبق الشريعة الإسلامية ونحكم بالشريعة الاسلامية في هذا المكان من احب ان ينحاز الينا فليأتنا هذا لا يجوز لماذا لما يتوتب على ذلك أن النفس لانهم لن يمهنوا لحظة رحظة واحدة سينقضون عليه وعلى من معه من المسلمين ولا يبقى لهم أثر بعد ذلك فيقول هذا لا يجوز لأنه يلقي بنفسه للتهلكة لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا كما أنهم يجعلون مفتيا مثلا نعم نية لا لا لا لهم قالش كده يقول ما قالش يقوي الحديث الضعيف يقول لي يقوي الشيء الضعيف يعني في ذلك يقول يقوي الحديث الضعيف ونقول يقوي الشيء الضعيف يعني الشيء الضعيف فأنت عندما تقول هذا حديث ضعيف تقول هذا حديث ضعيف لغلبة الظن عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولهم. وعندما تقول هذا حديث صحيح أيضا لا تجزم بيبقى غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم. فالحديث الضعيف هذا يغلب على ظنك أنه لم يقل فلما يأتي الواقع يوافق هذا ها؟ يبقى الحديث الآن هو ضعيف ولكن هذا قد يكون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لا ترتب عليه حكم لأنه أصار واقعا خلاص نعم قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم رواه مسلم قال الشارح هذا حق الله وحق المجتمع وحق الولاء ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا طبعا هذا الاول كلام فضيل ابن اياض هذا ثابت عنه لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان فقيل له كيف هذا يعني ازاي تبقى دعوة مستجابة وانت تتنازل عن هذه الدعوة للسلطان فقال اذا كانت للسلطان عمت اذا كانت ليه للسلطان عمت اي عما نفعها الناس اما اذا كانت لي خاصة يعني لو هذه الدعوة لي فالنفع سيكون نفعا إيه خاصا اما اذا كانت هذه الدعوة المستجابة للسلطان ودعا له بالصلاح فصلاحه يعود على الرعية اولا يعود على الرعية اولا فلذلك كان يقول لو اعلم ان لي دعوة المستجابة لجعلتها للسلطان نعم. قال هذا حق الله حق المجتمع أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا التمسك بالدين وألا نتفرق وأن نجتمع ما أمكان الاجتماع. والثالث حق الولاء طبعا الاجتماع هذا كما في الحديث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله فسره بعض العلماء بأنه كتاب الله عز وجل وهذا تفسير عام وصحيح بعضهم يفسر الحبل بالجماعة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول السياق يدل على ذلك أننا نجتمع في جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين التي على رأسها ولي الأمر أو إمام المسلمين أو رئيس الدولة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة بذل الخير للمنصوح نصيحة بذل الخير للمنصوح ومن النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين وعمتهم نعم قال والثالث حق الولاء أن تناصحوا من والله الله أمركم والمناصحة في كل شيء بحسبه إما بالقول مشافهة إذا أمكن وإما بالكتابة وإما بالوساطة الفرق بين بحسب وبحسب إيه, إيه الفرق عشان ما نشتغلط فيها بحسب بحسب أيوة بحسب آه من الكفاية حسبه بحسب على قدر يبقى ما تيجي ما تيجي كده يبقى بالفتح بحسبه، قال والمناسحة في كل شيء بحسبه، إلا بالقول مشافات إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون. ومن المناصحة له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر وأن, وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعذاوة لأنه ليس من النصيحة للإنساني أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعذاوة بل أن تملأ القلوب تأليفا وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصحة إقراء تنشر محمد كلام الجميل التعشرين وثامنين هذه قال ومن المناصحة له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر وأن يبتعد عن كل ما يجب نفرة منه والحقد والعداوة لأنه ليس من النصيحة للإنساني أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة وعدد العلماء هذه من حقوق ولي الامر على الرعية من حق ولي الامر على الرعية لم عدل العلماء حقوق ولي الامر وجعلوها عشرة تقريبا من هذه الحقوق جمع القلوب النافرة عنه اليه يعني كل من ينفر عن ولي الإمام عن ولي الامر تحاول انت تقربه منه وتجمعه ليه مش العكس ان الناس تبقى مجتمعة على ولي الامر وانت تسعى في تفريق الناس عنه وتنفيرهم منه كما يهدس الان من الاحزاب السياسية ومن وسائل الاعلام وحتى من يسمون انفسهم الاحزاب الاسلامية يعني شربوا من نفس المعين الان ها؟ مسألة سياسية الان صار هؤلاء يطعنون ويفعلون ما يفعله هؤلاء الجهال الحمقى وكأن الدين يعني لا دخل له الآن في السياسة كما يقول العلمانيون فالدين جعلوه جانبا ونحوه وجعلوا الحاكم على أقوالهم وأفعالهم المصالح الشخصية ممكن واحد يطلع يطعن في رئيس الجمهورية ويخرج أسرارا لماذا؟ لأنه أسيئ إليه لأنه عزل لأنه مش عارف إيه لأنه يرى كذا وكذا ويطعم ويقول احنا نفعل ذلك من باب تقويم الخطأ ومن باب أن المسألة ليس فيها محاباة ونحو ذلك هذا ليس من الدين هذا ليس من الدين هذا أقرب إلى الفساد منه إلى الإصلاح فشوف كلام الشيخ رحمه الله ومن المنصحة له اي لولي الامري تأليف القلوب على ولي الامري وانه يبتعد عن كل ما يوجب النفرة يعني لو كان فيه امور حقيقية توجب النفرة لا ينبغي اعلنها ولا ينبغي اظهرها ينبغي ان هي تغفى حتى لو كانت موجودة لانه ليس من النصيحة للانسان ان تملأ قلوب الناس عليه حقدا يبقى من انت ولي الأمر أمنين انت بتعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تناصح من والله الله أمركم وأنت تسعى إلى تنفير الناس عنه حتى ينفض ويسقط كما تريد أنت قال بل أن تملأ القلوب تأليفا تملأ القلوب تأليفا وأن تعتذر عن ما يمكن الاعتبار عنه إذا كان هناك ما يصدر منه مما يمكن أن يلتمس له وجه من الخير أو تأويل صحيح تقول والله نحن نظن أنه فعل كذا لأجل, لأجل, لأجل كذا وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالبالمناصحة إذا كان لا شيء لا بد من إدانته فالبالمناصحة ف... يعني المناصحة بينه وبينه أي بين الناصح وولي الأمر وهذا ينبغي أن يكون سرا ما أمكن هذا هو الأصل في منصحة هذه الأمور أن يكون سرا أما إذا رأيت شططا منه فيجوز أن تذكر هذا الشطط ولا تنسبه إليه ولكن تقول هذا الأمر لا يصح ولا يجوز الأدلة الشرعية كذا وكذا لكن لا تقول هو فعل كذا ونحن نقول له كذا ويا فلان كذا وكذا هذا ليس بالمنهج من السلف الصالح نعم قال وأنت اعتذر عما يمكن الاعتذار عنه وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصحة أما ملء القلوب على ولاة الأمور على ما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة فهذا أما من القلوب على أمور فيما هم عليهم من الخط فيما هم عليه من الخطأ فيما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة ولهذا نجد بعض الناس الذين هم في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام ما الذي حصل حصل عكس حصل شر عظيم كثير حتى أخذ العاطل بالباطل وصار أي إنسان يوجد عليه سمة خير فهو إلى السجون ولا حاجة أن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة الأخبار فالدين الإسلامي كله خير وأنتم إذا وجدتم من ولاة الأمور شيئا مخالفا فادعوا الله لهم لأن بصلاحهم, صلا لأن بصلاحهم صلاح الأمة لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت الله يصلح ولاة الأمور الله يهديهم قال لا الله لا يصلحهم سبحان الله أعوذ بالله إذا لم يصلحهم الله أدعوا الله لهم بالهداية والصلاح والله على كل شيء قدير كم من إنسان كان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد الله قلب قلبه للخير قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم